بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبستت الجبال بسا فكانت هباء منبثاء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصعاب الميمنة ما أصعاب الميمنة وأصعاب المشتمة ما أصعاب المشتمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم وعبان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين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 كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخضود. وَطَالِحٍ مّنضُود وَظِلٍّ مَّمدُود وَمَا إِنَّ مَسْكُوب وَفَأَنكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَخُرُوشٍ مَّرْفُوعَةٍ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 Wthulatum min alakhirin, wa ashab alshimali ma'ashab alshimal, fi samoum wa hamib, wa zill min yahmub, la baridu wa هم كانوا قبل ذلك متربين وكانوا يصرخون على الحث العظيم وكانوا يقولون أذا متنا وكنا ترابا عظاما إن لا أو آ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الطالون المكذبون لآكلون من شجر من يَقُوبُ فَمَا لِيُونَ مِنْهَا الْبُطُودُ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُورَبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الْدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لَا أَفَرَأَيْتُمْ ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسكوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمت منشأت الأول فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحفون أأ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إنا لمضرمون بل نحن محرون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 لا يمسه إلا المطهرون تزيل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهونون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.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 غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروت وريحان وجنة نعيم وأما أَبِي الْيَمِيدِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ عُصَّابِ الْيَمِيدِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِ نُضْضَالٍ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيبٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيبٍ